ويا قوم أوثوا الوكيال والميزان بالقسط ولا تلخسوا الناس أشياءهم ولا تكتوا في الأرض مبسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم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 مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قولوا طم منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود قالوا يا شعيم ما نفقه كثيرا مما تقول وإن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 يوم القيامه فاوردهم نار وئس الند المرود واتبعوا فيها ذلعن و يوم القيامه بسردب النار مرد ذلك من انباء القران قصصه عليك منها قائما احصيده وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغلت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد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 مَا زَغَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَقْرَبًا غَيْرَ مَجْذُوذٍ فَلَا تَذْكُرْ فِي مِرْيَةٍ إِلَّا يَعْبُدُ هَؤُلَاءِ لَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ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 مريب وان كل لمن ما له وفينهم ربك ما لهم انه بما يعملون قدير فاستقم كما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا انه بما تعملون بصير ولا تركن الى الذين ظلموا فتمسكن وما لكم لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءُ أَتُمَثِّلُونَ مَا لَا تُصَرِّفُونَ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ واصفر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبل أن بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترون فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم ومن وهنوا مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس امه واحده ولا يزالون مختلفين الا مرحمين ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادا وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل الذين لا يؤمنون أعملوا على مكانك إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عن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 إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكما والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدونك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتميك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوبك ما أسمى على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحبت إلى أبينا منا ولحظ عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اقرحوا أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعدين صالح قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابه يلتقطه بعض السياره يلتقطه بعض السيارات ان كنتم فاعلين قالوا يا ابانا ما لك لا تامننا على يوسف واننا له لناصرون أرسله معنا وذن يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لن أكله الذئب ونحن يصبت وإنا إذا لخاسرون.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 فتاعنا فاكل الذئب فاكله الذئب وما تنتم من الندى ولو كنا صادقين وجاءوا على قميص يرض من كذب قال فلسولت لكم الفسق امرا فصبرا جميل والله المستعان على ما تصفون و جاءت سياره فارسلوا وارده منفذ لا دلو قال يا بشرها يا غلام واسره بضاعه والله عظيم بما يحملون وشروه بثمن بخس دراهم معدوده كانوا فيه من الزاهد وقال الذي اشتراه من مصر لمراته أكرمي متواه أكرمي متواه عسى أن ينفعنا أن نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن وكان ذلك ليزل المحسنين وراودت كلتي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله قال معاذ الله انه ربي احترمت واينه لا يفلح الضالون وهو بها لولا أرآ مرهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدشت قميصه من دمر وألف يا سيدها لدى قالت ا جزاه من اراد باهلك سوءا إلا ان لا ان يسكن او عذاب اليم قال هي الله وذكري عن نفسي وجيد شاهد من اهلنا ان كان قميص ان كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَجَبَبًا وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ قيقوت من الخاطئين وقال نسوة في المدينة راهت العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حنفا ان لا نراها ان لا نراها في ضلال مبين فلئن ما سمعت بمكره ان ارسلت اليه واعتدتنا هم متكئا واعتدتنا هم متكئا واتت كل واحده منهم مسكينه وقالت وقالت اخرج عليهم فلما راينه اكبرناه وقطعنا ايديهن وقلنا حاشر الله وَقُلْنَا حاشَ لله ما هذا بشرٌ كنّا ذا إلا ملكٌ كريم قالت فذكركم الذين رمتم فيهِ ولقد راودت ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما أمر ليسجنن قال ربي السجن أحب إلي مما يدعون لي إليه وإلا تصرف عني كيدهم أصب إليهن وأكون من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهم إنه هو السبيع العليل ثم بدى بعدما راوا الآيات لا يسجدون ثم بدلهم من بعدما راوا الآيات يسجدون حتى حين ودخل معهم السينة فتيات قال احدهما اني اراني اعصر تمرى وقال الاخر اني اراني احمل فوق راسي خبزا تاكل الطير منه نذئنا بتاويله نذئنا بتاويله اننا راك من المحسنين قال لا ياتيكما طعام لا ترزقانه لا لبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما لانئما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هم كَافِرُونَ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لنا أن نشرك بالله من شيء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 وانتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان من الحكم إلا لله أبر أن لا تعرفوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدهما فيسقي وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه أضي الأمر الذي فيه تستفيان وقال للذي ظن أنه لا يم منه رَبِّكَ فَنَسَأَ الشَّيْطَانُ فَأَنَسَأَ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ النَّاسُ يَنِّي بِضَعْفٍ وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سَمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ غِجَافٌ وَسَبْعٌ بُلَاتٌ خُضْرٌ وَأُخْرَى يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أطوات أحلام وما لحي بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذين جاء منهما واذكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصف وَأَثْنَا فِي سَبْعِ قَرَاتٍ سمال يَأْكُلُهُنَّ سَمْعُ الْعِجَافِ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ الْعِجَافِ وَسَبْعُ سِنبلاتٍ خُضْرٌ وَأُخْرَى يابِسَاتٍ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ قَالَتِ الَّذِينَ يَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حصدتم قليلا الا قليلا مما تاكلون ثم ياتي من بعد ذلك عام ثم ياتي من بعد ذلك سبع شذاد ياكل مما قدمتم لهم الا قليلا مما تحصنون ثم ما ياتي بعد ذلك عام في ورائهم نساء فيعصرون وقال الملك امتونني به فلما جاء الرسول قال اذهبي الى ربك فاساله ما حال النسوه فاساله ما حال النسوه ربي بكيدهن عليهم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 وأن الله لا يهدي كيدا خائنين وما أمرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وقال الملك اتوني استقى يصله لنفسه فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكير امين قال جعلني على خزائن الارض انني حفيظ عليم وكذلك مكننا يوسف في الارض يتبوأ منها حيث يشاء لا يصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون